ستة. استمع إلى العبارات ثم اكتبها تحت الصورة المناسبة لها كما في المثال منقلة مسطرة. لاصق أقلام التلوين الجافة برجل أقلام التلوين الشمعية